بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة عن ناس ما بتبقاش عارفه ق ي م ة الحاجات الي ل ه ي تملكها ل غ ا ي ة ما تروح منها لما تروح منها يقولك يا نهار أ ب ي ض دا انا كان في ايدي ح ا ج ة كبيره اوي خليني أ ح ك ي ل ك م ق ص ة ا ل ق ص ة إ ن واحد عنده بيت البيت د ه ملكه معادش ا ع ا ج ب و ا البيت وقرر ان ه ه و يروح لخبير من خبراء التسويق علشان يكتبله اعلان علشان يعرض البيت للبيع راجل خبير بتاع التسويق دوا راح اتفرج عالبيت ل ى كويس ق و ي وقام كتب وصف تفصيلي عشان البيت يتباع فالراجل صاحب البيت قاله قبل ما تنزل الاعلان خليني اقرا لي الاعلان الاول ف ب د أ بقى ي ق ر أ هو الراجل كاتب ايه الموقع جميل ا ل م س ا ح ة ك ب ي ر ة التصميم بتاع البيت رائع بيساعد ان الهوا والشمس ي د خ ل و ا بشكل جيد جدا البيت ب ح ا ل ة ج ي د ة جدا البيت يمتاز بكذا وكذا وكذا و... <تصفيق> الراجل عمال ي ق ر أ الاعلان وبيقول ايه دا بيتي د ه عمال يقرا الاعلان وقام ق ي ل للراجل ايه ممكن تقرالي الاعلان من اول وجديد قاله فيه ح ا ج ة غلط قاله بس اقراهولي فقام قريله أقرأ الاعلان من اول وجديد أ م الراجل واقف وقام ق ي ل ايه الله دا بيت رائع أ ن ا كان طول عمري ن ف ت ي اشتري بيت زي د و ن دا انا لو ب ق ر أ الاعلان د ه اشتري البيت <تصفيق> طب ما انا عايش فيه أ ص ل ا سكت الراجل ك د ه وابتسم وقاله ايه ما تنشرش الاعلان بيتي غير معروض للبيع الله يا ج م ا ع ة أ ح ي ا ن ا بنملك أ ش ي ا ء ج م ي ل ة لكن مبنحسش ا بقيمتها إ ل ا لو فقدناها ياما رجاله يطلق م ل ا ت ه ويتخانق ويقول لا يمكن ل غ ا ي ة ما يعرف إ ن واحد تاني متقدم لها ويغار و ي ب د أ ي س أ ل نفسه هو متقدم لها ليه و ي ب د أ يكتشف إ ن كان في إ ي د ه كنز كان في إ ي د ه ج و ه ر ة ي ا خ س ا ر ة راحت منه وما يكتشفش ك د ه إ ل ا بعد ما ط ر و ح منه ي ا ا ه يام ا شباب مش مهتم بابوه و م ه ي وبيتخنقوا معايا ل غ ا ي ة لاقدر الله لما حد فيهم يموت و ب ع د ي ق و ل أ ب و ه يا أ م ي دي كنا أ ح ل ى حاجه في الدنيا هوا ح ن ا يا ج م ا ع ة لازم نفقد ا ل أ ش ي ا ء عشان نحس بقيمتها م ع ق و ل ة م ع ق و ل ة يا ج م ا ع ة منحسش ب ح ل ا و ة ا ل أ ش ي ا ء وهي في إ ي د ي ن ا يا ناس كل واحد يفوق نعم ربنا كبيره والله العظيم صدقوا دوا من الشيطان ان يخليك تشوف اللي مش في إ ي د ي ك أ ح ل ى من اللي في إ ي د ي ك دا من شغل الشيطان وان ربنا سبحانه وتعالى يغضب ان ربنا يديك نعم وتبقى مش شايفها وبتدور على اللي مش في ايدك د ا بيتي مش للبيع رفض يبيع البيت لما سمع مميزات البيت من غيره يا سلام ممكن لو سمحتوا ت ح ف ظ و ا على الناعم الي ل في ا ي د ي ك و قبل ما ت ت خ ذ منكم ساعتها فعلا بسمه امل شكرا والسلام عليكم